ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا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 إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر من